سورة قاف بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب قص الأرض منهم وعذنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أَفَلَمْ يَوْضُرُوا إلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاها كَيْفَ بنيناها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 كل نفس مع ما سائق وشيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد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 وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحي، ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد قد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عديد ألقي في جهنم كل كفار عنيد